ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لا أُلِيبَس شديد، فجاسوا خلال الديار وَكَالَ وَعْدٍ مَفْعُولٍ، ثم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 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولٌ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَا رَحَى إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَذْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أُوحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم من مدحورا أفأصاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون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 قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كسب الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كالمحذورا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 إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتمة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْتَجِدُّوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ الطِّينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَحْتَلِكَنَا ذُلِّيَتَهُ إلَّا قَلِيلًا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 وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ قَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهُهُمْ عُمْيَ وَبُكْمَ وَصُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرَ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذكنا عرما ورفاتا إما لمبعوثون خلقا جديدة أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أي يخلق مثلهم